كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فنعود بحمد الله تبارك وتعالى والعود أحمد إلى كتاب الرقاق والذي اصطلحنا على شرحه باسم فك الوثاق بشرح كتاب الرقاق من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى والحقيقة يعني نحن لم يعني نقطع شوطا طويلا في هذا الكتاب بسبب الانقطاع الدائم إما الانقطاع عن الحلقة وإما الخروج للرد على بعض الشبهات التي يثيرها خصومنا أو جهلاؤنا سي, سي يعني هذا أو هؤلاء أو هؤلاء وكنا بنضطر أن نخرج نترك الكتاب ثم نخرج فنرد على هؤلاء وعلى هؤلاء وبقي كثيرون جدا يحتاجون إلى تفرغ كامل للرد عليهم فالله المستعان. آخر, آخر مرة احنا تكلمنا فيها فيما تعلق بكتاب الرقاق كنا عند الباب الخامس من هذا الكتاب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 واثنان منها عن أبي هريرة رضي الله عنه من وجهين مختلفين والحديث الثالث عن أنس رضي الله تعالى عنه الحديث الأول نحن شرحناه وتكلمنا على رجال إسناده وتكلمنا عن متنه وعن المتابعات التي ذكرها البخاري رحمه الله عقب هذا الحديث فأنا سأقرأ طبعا الباب كله مرة أخرى وأشير إشارة عابرة إلى ما مضى ثم ندلف إلى حديث اليوم ان شاء الله تعالى يقول الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبد السلام ابن مطهر قال حدثنا عمر بن علي عن معن عن بن محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعذر الله إلى مرئ أخر أجله حتى بلغه ستين سنة وخرجني هذا الحديث كما قلت وتكلمنا عن رجال الإسناد وعقبه قال البخاري رحم الله تابعه أبو حازم وابن عجلان عن المقبري وذكرنا متابعة أبي حازم وابن عجلان وذكرنا تخريج هذه المتابعات من كتب السنة أما الحديث الثاني الذي هو عن أبي هريرة أيضا ولكن من طريق آخر هو دا اللي نحن نتكلم عنه اليوم إن شاء الله عز وجل على طريقتنا المعهودة في شرح الكتاب وهو أن ننظر في رجال الاسناد. ونعرف بهم ونذكر كلام العلماء فيهم وإذا كان واحد من هؤلاء العلماء له يعني لسان صدق وله شهرة بنأخذ برضو بعضا من ترجمته وبعضا من أقواله وأحواله حتى تأسى الناس به والمقصود من هذا أن نعطي للناشئة في زمان الهزيمة التي نعاني منها الآن نعطيهم أملا كبيرا ونعطيهم أيضا دليلا على أن هذه الأمة أمة مجيدة حتى وإن مرت ببعض فترات الضعف في حياتها والإنسان إذا كان يعني إذا نظر خلفه فوجد ماضيه شريفا ووجد الذين يسيروا على دربهم من الفضلاء هذا يقوي قلبه ويقوي عزيمته على أن يمضي قدما حتى في زمان الهوان يقول الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى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 اثنتين في حب الدنيا وطول الأمل قال البخاري قال ليث عن يونس وابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد وأبو سلمة ده الحديث اللي احنا سوف نتعرض له اليوم ان شاء الله تعالى البخاري يروي هذا الحديث عن شيخه علي بن عبد الله وهو علي بن عبد الله بن جعفر المديني المشهور بعلي بن المديني وعلي بن المديني رحمة الله عليه كان أمة وحده في معرفة علل الحديث ومعرفة علل الحديث هذا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 اصطلح العلماء على تعريف الحديث الصحيح بقولهم هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا عله يعني شروط الحقيقه على شروط الحديث الصحيح خمس اتصال الاسناد عدالة الرواه ضبط الرواه عدم الشذوذ عدم العلل اللي يهمني عدم الشذوذ وعدم العلل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 وإن كان عله لكنه اعلى درجات العله فكانه نص عليه خصوصا للاهتمام به نص عليه للاهتمام به ولان العله ايضا لها مسالك أخرى فهو علم عل علم العلل اصعب العلوم كلها واحنا بنعرف قدر كل بني آدم من معرفته بالعله ما يغرقش طلبة العلم اللي هم المستجدين يعني في الصنعة زي ما احنا كنا زمان مستجدين في الصنعة فكنا نفرح او بكثرة المراجع يعني مثلا حديث معين تمصلي طالب العلم النهاردة بيجيب لك صفحة وصفحتين تخاريج يعزوا الى صفحتين من الكتب اخرجوا فلان وفلان وفلان وفلان وعد يعد مثلا اربعين أو خمسين مصدرا للحديث بس كله عن مين كله مثلا عن سفيان بن عيين عن الزهري عن سالم عن أبيه مثلا يعني كتر العزو ده كويس برضو بس يقف عند هذا وخلاص ده مش علم الحديث علم الحديث هو معرفة العلة إزاي تعرف أنه في علة وكيف تغوص وتأتي بدواء لهذه العلة انا اعرف اللي بيفهم في علم الحديث من هذا لان النهارده الموسوعات الجديدة بتاع الكمبيوتر الالفيه والموسعات الحديثية وال... وفي دلوقتي تلات تلف كتابه بضغطة زر بتقدر تجيب الحديث في المصادر دي كلها ما عادتش المسألة صعبة يعني انك انت تعرف الحديث في اي مصادر لكن الاشكال إنك انت تأتي بأسانيد كثيرة وتعرف الإسناد ده معل ولا لا وهل الإسناد ده أعلى الإسناد ده ولا لا هو ده النادر جدا اللي احنا كل يوم بنفتقده يعني ربما يأتي زمان ما يعرفش حد العلة أصلا ليه إذا مات إنسان ممن يحسن فهم العلة لا يكاد يخلفه أحد إلا بعد سنوات طوال بن المديني رحمة الله عليه كان أمة وحده في هذا الشأن قال النسائي كأن الله عز وجل خلق ابن المديني لعلم الحديث وحسبك من جلالة هذا الإمام قول البخاري وقد لقي البخاري الأكابر تعرف البخاري كثرة منهم أحمد بن حنبل بن ومسدد وقتيب بن سعيد فضل عن كبار شيوخه زي مثلا فضل بن دوكين وعبيد الله بن موسى ومحمد بن عبلاه الأنصار والطبقة دي الطبقة الكبيرة اللي احنا نصينا عليها كثيرا الطبقة الاولى من شيوخ البخاري يقول البخاري ما استصغرت نفسي بين يدي احد الا بين يدي علي بن المدين مع كثرة من لقي البخاري من السادة الكبار لأن علي بن مديني ما كان يضارع حتى يعني سئل يعني يحيى بن معين أو الإمام أحمد عن عفوا يحيى بن معين أو غير يحيى أحمد بن حنبل ول علي بن مديني في معرفة العلال قال علي بن مدين مع جلالة أحمد وتقدم في هذا الباب تقدما كبيرا لكن علي بن مديني كما قلت كان أمة وحده في, في هذا ومن جلالة علي ابن المديني أن الإمام أحمد روى عنه في مسنده نحو من ستين حديثا وربما أكثر بقليل يعني كمستين واحدة ستين من في الحدود دي مع أن علي المديني والإمام أحمد يشتركان في كثير من شيوخ يعني هما يعدان كأقران فمعنى إن, أن أحمد يروي عن علي بن ده يعني يدل على جلالة علي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 مرة يا حبيب القطان حلف ألا يحدث مدة معينة شهر فمرة زبطوه يحدث علي بن المدين فقالوا له اولم تحلف أنك أقسمت ألا تحدث شهرا قال ما حلفت قط إلا استثنيت علي بن المدين من الحلف وطبعاً يحيى بن سعيد القطان ده حاجة كبيرة أوي يعني هذا الـ الـ الإمام كان أحمد بن الحنبلي وبيتجيله غاتل تجيله ويحيى ابن معينه يعني يحيى بن سعيد القطان ده يعني لما يجي بس الدور على يحيى وأنا بتكلم إحنا اتكلمنا عن يحيى مرة قبل ذلك بس أنا لم أستوفي الكلام عن يحيى بن سعيد القطان يعني ترجمته طويلة فلما يحيى بن سعيد القطان كل ما يحلف أنه لا يحدث أحد يستثني مين يستثني علي بن مديني في نفسه وده برضو انا بذكر برضه بمناسبه الاستثناء الجماعه اللي بيحلموا الطلاق كتير منهم بيورط نفسه ولا يستثنى يعني ما يقول ان مراته ايه انت طالق مثلا ممكن يقول انت طالق مش عايز استثني إذا اذا فعلت كذا اذا دخلت الدار ولا الكلام ده يقول لها انت طالق خلاص اذا قال انت طالق يقع الطلاق بعد ما يهدى بفتره مثلا اذا حلف او اذا يعني رمى يمين الطلاق عليها انها ما تذهب الى المكان الفلاني وبعدين يرجع ايه بعد ما يهدى كده بقول لك خلاص روحي وهو يقصد إيقاع الطلاق لا روحي دي ما عادتش تنفع وإلا لا يقع طلاقهم في الدنيا يقول لأ أنت طالق عشان يمنعها من مكان معين تزور أهلها تنزل المسجد تروح مثلا المحلات تروح المستشفيات تروح أي مكان هو مش عايزة تروح فأيولأ أنت طالق إذا ذهبت المكان الفلان وبعدين يقول له هاي بقول لك خلاص روحي أنا رضيت وأحايت زي كده ما ينفعوش امتى ينفعوا بقى ان هو الطلاق لا يقع اذا استثنى في نفسه استثناء متصلا في الحال كان يقول مثلا لها ايه انت طالق اذا ذهبت الى اهلك وعدين يقول في نفسه كده ايه الا ان ارضى بس هي ما يقولهاش ايه علني ما هو أو او عايز يعني يخوفها فلو قال الا ان ارضى تقول له طب ما ترضى بقى وهو مش عايز إيه مش عايز فيقوم إيه؟ يعني يخبئ هذا الاستثناء في نفسه إذا قال في الحال وهو هو هذا او هو بيقول هذا هذه اللذة أن طالق إذا ذهبت الى فلاني وبعدين يقول في نفسه في نفسه إلا أن أرضى ممكن ساعتها ايه يقول لها خلاص روح فلما يجي استفت يقول له الله أنا استثنيت نحن نقول له الاستثناء إذا كان متصلا أما الاستثناء إذا كان منفصلا يعني الله أن تطالق طالق اذا ذهبت الى السوق وخلاص وانتهت القصه دي والمغرب حب يستثني أو بكره حب يستثني بيقولوا ما عادش ينفعك الكلام ده خلاص فهو يحيى سعيد قطان لما كان يحلف أي حلف يعني في مثلا لا يحدد كان يستثني علي بن المديني من يميني بس ما كانش بيصرح يقول إلا علي ابن المدين ما كانش يقول كده فيقول يعني ما حلفت آآ يعني آآ يمينا إلا استثنيت علي ابن المدين من هذا هذا يدل على جلالة علي رحمه الله وقع لعلي ابن المدين محنة وكل العلماء تقريبا يعني لا يكاد تقرأ في ترجمة عالم إلا بد ان تجد له محنة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 لا بد أن ي... بد أن تناله عقوبة تنال عقوبة. فعلي بن مديني كان ممن أجاب في المحنة. وذكر حديث عمار وذكر حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما اللي هو ملخصه أن يعني المشركين عذبوا عمار بن ياسر وهذه القصة.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 فلما برد جلده جعل يؤنب نفسه كيف أقول هذا على النبي عليه الصلاة والسلام الذي أخرج من الظلمات إلى النور وهدان الله به مثل هذه المعانية فانطلق إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقص عليه ما جرى تماما فقال النبي صلى الله عليه وسلم عمار كيف تجد قلبك؟ قال رسول الله أجدوه مطمئنا بالإيمان قال يا عمار إن عادوا فعد اي إن عادوا إلى جلدك وإلى ضربك مرة أخرى فعود إلى سبي طالما أن قلبك أجنبي عن اعتقاد مثل هذا فتأول علي المديني وقال لي في عمار اسوه وسجنوه في بيت مظلم ثمانية أشهر قال لابن عمار الموصلي لما قالوا الجماعة بالعلماء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 الذين يقولون ان القرآن مخلوق أعتقد أنهم أنه كفار لكن لم يتحمل البلاء علي المدين مدين هو ده حقيقة ما حدث لكنه بعد ما يعني انفرج البلاء خرج وأعلن توبته وأعلن على الناس عقيدته فيه بعض باء المحن تكثر فيها الحكايات الكاذبة. بالذات إذا كان هناك كارهون لي الشخص الممتحن زي علي المدين، فطلعوا عليه بعض أكاذيب وبكل أسف هذه الأكاذيب بتروى في الكتب يعني أي واحد ما بيهتمش بعلم الحديث ولا ينظر في الاسناد ولا يعني يعرف أثبت هذا الخبر أم لا بينقل هذا الكلام نقلا مجردا عشان يسود به الصفحات لا ودي ميزة علم الحديث علم الحديث هو الذي يبين لك الزيف تبصر به بعد العمى الذين لا يعرفون علم الحديث عميان حتى وإن كان جليل القدر في كل العلوم لأن ديننا دين سمعي ديننا هو دين النقل ابتداء وبعدين تعمل العقل في النقل جماعة اللي فاكرين المحدثين ان المحدثين كانوا يعني جهلاء يرون الأسانيد ولا يعملون عقولهم الكامل هذا كذب على المحدثين العقل لا نهمله لكن مرتبته بعد النقل ياتي النقل أولا ثم نعمل العقل في النقل وما إيه بقى لا عقل عن النقل أي لا عقل يصادم النقل عشان المصطلح يتفهم صح لا عقل يصادم النقل إذا صادم العقل النقل نرمي العقل على طول لأن العقل قد لا يفهم المراد من النص لفظ مشترك ولا حاجة ولا مش فهم ضل عن فهمه فيبقى النص كما هو ونكله إلى عالمه أنا لا أعلم وجه النص غير يعلمه فإن الله عز وجل نثر الفضل في الناس ونثر العلم في الناس ولم يجعل العلم حكرا على أحد دون أحد بل قد يعطي رجلا متاخرا ما حجبه عن متقدم كما قال ابن قتيبة وهو يعتذر في مقدمة كتاب آه... الذي تعاقب فيه أبا عبيد القاسم بن سلام في غريب الحديث يعني ف... يبقى ديننا نقلي القرآن المجيد جاءنا عن طريق النقل بالتواتر الجيل عن الجيل السنة جاءتنا عن طريق حدثنا فلان عن فلان عن فلان فديننا سمعي فإذا لم تتحقق من الإسناد تستقع في كثير من الزيف تروي الأحاديث بقى المنكره والضعيفه والموضوع والكلام ده أما إذا كنت تعلم علم الحديث هتعرف إذا كان هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا فيه أبصرت أبصرت عرفت الصحه من الضار. كثير من محن العلماء فيها أساند باطلة وده زي كما يعني أضرب المثل بما حدث في الفتنة بين الصحابة بين في من أول ما قتل عثمان رضي الله عنه وانت بقى راجع وانت نازل لحد يمين وعلي ومعاوية رضي الله عنهما ومقتل الحسين رضي الله عنه كل القصة دي كلها ودي المحن دي كلها وردت لنا بأسانيد عند ابن جرير والبلاذري وابن سعد وغيره من العلماء الذين يرون التاريخ بالاسناد لما تحب تعرف هذا صح ام لا ارجع إلى الاسناد اللي الذي سقاه ابن جرير على الاقل مثلا اساسا الكتاب متيسر يعني ستجد الاسناد في كثير من الأحوال ظلمات بعضها فوق بعض والجماعة العمالين يشتموا في بني أمية ويشتموا معاوية رضي الله عنه وكل الأمويين والكلام ده اعتمدوا على إيه؟ على تاريخ ابن جرير أو انساب الأشراف البلاذري أو كتاب طبقات ابن سعدة أو غيره وفيها أكاذيب لا آخرة لها فيقوم المحدث يأتي ينظر في الاسناد ويعرف زكاة القصة دي ثبتت أم علي بن مديني هو الإمام الجليل الكبير العالم الذي أجاب تحت الصياط ولم يتحمل وهو وإن كان جليلا لكن سبحان الله يعني المسألة الثبات على الحق دي هذه منحة من الله عز وجل وإنما ينزل الله عز وجل الصبر على فرد دون آخر حتى وإن كان هذا الفرد جليلا ويكفي عمار بن ياسر أهو نبي عليه الصلاة والسلام بشره بالجنة وعمار من أهل الجنة بنص النبي عليه الصلاة والسلام ومع ذلك ضعف عن البلاء فأجاب وكما قال لهم مشركون ولم يقدح هذا لا في عقيدة عمار ولا في فض عمار فمن القصص بقى المكذوبة المنسوبة لعلي بن المديني رحمه الله قصة الراه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد في المناظرة التي جرت بين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 بشوفها زي ما هو واقف كده عاليه كده ولا بشوفها منطبقه على الأرض منطبق على الأرض نازله على الأرض آخر منتهى بصرك حتى لو كنت أحد الناس بصرا لو كنت زي زرقاء اليمامه مثلا اخر منتهى البصر السماء نازله على الأرض لو لفيت من كل الجهات تلاقي كانك انت واقف في خيمه طب هل فعلا السماء مع منتهى البصر فعلا نازله على الأرض الجواب لا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 وادخلوا شبهات عقلية والكلام ده فكيف يرى الله وهو غير محدود بالمحدود وهو العين فالمعتصم بيول الأحمد ما تقول قال يا أمير المؤمنين حدثني محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة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 ربان احمد ما عندوش إلى القران والسنه ابن ابي دؤاد عنده العقل الذي اضله والذي لا يلتزم بالوحي القران والسنه لابد ان يضل لازم يضل فالمعتصم التفت الى ابن ابي دؤاد قال له ها تقول ايه في الكلام ده لانه حديث كما قلت لك الاسناد سبيك الذهب يعني حبيب بن جعفر غندر شيخ أحمد وبعدين شعبة وبعدين بقى خلاص بقى سبعيل بن أبي خالد وقعدين قيس بن أبي حازم ده أدرك العشرة أبو بكر والتنازل والصحابة وقل من أدرك العشرة مع قيس بن أبي حازم فالإسناد كالشمس وضحاها فلما التفت لابن أبي دؤاد وقال له ها ما تقول في هذا جاب لك حجة ها حدثنا فلان فلعا تردا تردها قال والله اديني فرصة البكر وام نازل على علي بن المديني الحكاية اللي الخطيب رواها دي الباطلة اللي أنا بحكيها دي موجودة في كتب شتى بكل أسف ولذلك أنا بنبه عليها النهاردة أنها باطلة والخطيب أبطلها وليت الذين نقلوها في كتبهم نقلوا كلام الخطيب البغدادي لأنه أبطلها في بعد الحكام مباشرة. فتقول الحكايه بن أبي دؤاد نزل على علي المديني وكان مملقا فقيرا لا يملك شيئا وكان في بغداد. فأم أول ما راح له دخل عليه واداله عشر تلاف درهم وما سألوش عن حاجة خلاص وبعدين ام رجع له ثاني وقال له ايه قال له حديث الرؤيا حديث جرير ابن عبد الله للإمام احمد قال ما تقول فيه قال هو صحيح قال لي اليك حاجه الدهر انا بقى اتيل طلع لي في الحديث ده عله ودى له خلعة ودى له مركب يركبه ودى له مش عارفه وغير العشر تباف ودى له حاجات كتير قوي وقال له شوف بقى دور له على علة في القصة دي فما قال له ايه يعني قيس بن ابي حازم كان اعرابيا يبول على عقبيه فبس راسه وقال له شفيتني بس المشكلة الكبيرة أنه ده جاهل وهيروح عشان ينظر أحمد بن حمل بحي دي المشكلة لا يعرف قدر أحمد وفاكد أن أحمد بن حمل لما يقول له قيس بن أبي حازم يقوله على عقباي أن أحمد بن حمل هيسلم له بالكلام ده بس راجل جاهل فالمهم ثاني يوم أمي بن أبي دقاد بقى قال للمعتصم يا أمير المؤمنين يحتجوا علينا بقيس بن أبي حازم وهو كان أعرابين يبول على عقبي فقيل بقى أن عرف أن علي بن مديني هو الذي أعطى هذا لابن أبي دؤاد فقاطعه الإمام أحمد قاطع علي بن مدينة أجلي هذا لا الإمام أحمد ما قاطعش على القصة هذه لأن هذه قصة باطلة ما حصلتش من أصله وحاشل لله أن يبيع علي بن مدين دينه بالعشر آلاف درهم كانوا أدينا وأتقى لله عز وجل من أن يفعلوا هذا والخطيب يعني جزاه الله خيرا انتصب لتفنيد هذه القصة وآتى بقول علي بن مدين في قيس بن أبي حازم وإن هو رفع للسماء وقال قل من أدرك العشرة مثل العشرة من أول أبكر الصديق لحد العشرة من الصحاب المبشرين بالجنة يعني مثل قيس ابن أبي حازم، لكن الإمام أحمد غضب من علي بن مديني ولم يحدث بحديثه وان كان أبقاه في المسند وهذا يدل على أن الرواية التي وردت ان الإمام أحمد شطب حديث علي بن مديني من مسنده هذه رواية لا تصح لأن حديث مسند أحمد الآن فيه أكثر من ستين رواية عن علي بن مديني لم يشطبها الإمام أحمد من مسنده لكن الإمام أحمد يعني غضب من كل من أجاب في المحلة وكان يتمنى لو صبر هؤلاء على السياط ولكن يعني دي مسألة عزائم يعني الرجل الفاضل قد يبتلى ولا يصبر قد ينفسخ عزم قلبه وهذا لا يؤذيه ولا يضره في علمه وفي دينه لا سيما إذا رجع وتاب وأعلن عرس الأشهاد أنه لا يقول بهذه المقاله لكن اللي يزود غضب الإمام أحمد من علي بن مديني ان علي بن مديني روى أيام ما كان في الرباط في على الحدود يعني حديثا عن الوليد بن مسلم مش, مش حديث ولكنه أثر عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أنه تلى على المنبر يوما قوله تعالى وفاكهة وأبى وأصل هذا الحديث في البخاري ثم قال عمر أما الفاكهة فقد عرفناها فما الأب ثم رجع عمر لائما نفسه قال وما عليك ألا تدري يا عمر ما عليك ألا تدري ما هو الأب طبعا الأب معروف كلغة, كلغة معروف العشب يعني الكلام ده لكن كان عمر يقصد أصل الأب أصله فصله ايه وينزل تحت والكلام ده وجيب معنى زائد على معنى الكلمة يعني يتقعر في معرفة الأب وأصله فصله وإذا كان له أكثر من معنى مثلا يبقى المعنى دريح فين رايح فين وكان عمر رضي الله عنه ينهى عن التقعر في كتاب الله عز وجل فقال ما أشكل عليكم من شيء فكلوه إلى عالمه علي بن مديني روا الرواع عنه الحديث ده بلفظين أو بثلاث ألفاظ اللفظ الأول كلوه إلى خالقه وكلوه إلى عالمه وكلوه إلى ربه تمام؟ كلوه إلى خالقه هي دي المشكلة لأن وفاكهة وأبى ده قرآن فعندما أقول كلوه الى خالقه كانني اقول ان الايه مخلوقه إذا رجعنا الى القول بايه بالقران مخلوق كلوه الى عالمه وكلام مستقيم كلوه الى ربه برضو فيها اشكاليه فيها اشكاليه انا سمعت بعض الناس يقول ورب المصحف وهذا لا يجوز وهذا لا يجوز لأن القرآن كلام الله غير مخلوق والمصحف هو القران لكن تقول إذا أردت أن تحلف تحلف بمربوب أي مخلوق تقول لا ورب البيت لأن البيت مخلوق لا ورب محمد عليه الصلاة والسلام لا ورب إبراهيم زي ما كانت عائشه رضي الله عنها تحلف لأن إبراهيم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم كلاهما مخلوق لكن ما فعش تقول ورب المصحف ليه لأن المصحف كلام الله إيه؟ كلام الله غير مخلوق فلما يقول كلوه إلى ربه يبقى رجعنا برضو لكلمة رب المصحف ففي إشكالية الثابت عن الوليد المسلم أنه قال كلوه إلى عالمه الامام أحمد بقى لما بلغوا بأن ابن المديني. يقول أخطأ الوليد ابن مسلم في هذا الحديث لما رجعوا العلم المدين قالوا إزاي تقول كلوه إلى خالقه فقال إنما أخطأ الوليد ابن مسلم فقال الإمام أحمد حدثنا الوليد مرتين بهذا الأثر يقول في كليهما كلوه إلى عالمه وأنكر على علي بن مدين وقال حتى إذا كان الوليد أخطأ فقال مرة كلوه إلى خالقه وكلوه إلى عالمه لماذا روى الرواية الخطأ الخاطئة لماذا وهو يعلم أن الوليد المسلم إذا كان أخطأ في هذا كيف كيف رأى إلا, إلا انه ينفق المسألة دي غضب الإمام أحمد كثيرا من علي مديني أنه روى هذه الرواية هو دا اللي احنا نقدر نقول أنه ثبت عن علي ابن المديني ورب احنا ما نعرفش الظروف التي جعلت علي ابن المدني رحمه الله يقول هذه الرواية يرويها مرتين ممكن يكون حدث بها في المذاكرة على سبيل الرواية الوليد المسلم أخطأ فيها فذكر اللفظين عن الوليد وهذا لا شيء فيه إذا كان ذكر مجرد اللفظين فطار الجهمية بهذا اللفظ اللي هم عايزينه وهو كله إلى خالقه وطيروا عن علي بن مديني وتركوا اللفظ الآخر الذي ثبت عن علي بن مديني أنه رأى عن الوليد بن مسلم أيضا قال كله إلى عالمه وهذا هو الظن بمثل علي ابن المديني رحمة الله عليه يبا كان علي بن مديني روى اللفظين عن الوليد المسلم اللفظ الصحيح واللفظ الخطأ فطار الجهمية بهذا اللفظ الخطأ ونسبوه إلى علي بن مديني وانتشر في بغداد كلها والمحدثون كانوا يعني عندهم عاده كده ياخد السقطه واللقطه ما كانوش بيفوتوا حاجه ابدا وكان بعض المحدثين يتمنى لو يخطئ المحدث كانوا يبحثون عن مثالب المحدثين بعض المحدثين مش كلهم يعني وكانوا يكتبون هذا في دفاترهم أخطأ في الروايه الفلانيه واخطا في الروايه الفلانية وهذا الكلام وكما قلت كان ممكن علي بن يقول ذكر هذا قال هذا في المذاكرة ومذاكر فيها الغرائب وفيها المناكير بالعكس الغالب على المذاكرة الغرائب والمناكير كانوا يتفخرون بها من اللي عنده رواية غريبة عن مالك من اللي عنده غريبة عن شعبه عن سفيان الثوري الكلام ده وكانوا كما قلت يتفخرون بهذا لأن هذا كان دل على ساعة اطلاعهم إنما عنده كل حاجة حتى الغريب المنكر <تصفيق> فعلي مديني الحاصل يعني في ترجمة من ترجمه علي أنه ثقة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 الذهبي في هذا فانه كلام نفيس قال علي بن المديني حدثنا ابو صفوان عبد الله بن سعيد عبد الله بن سعيد ده ابن مروان بن الحكم ابع هو عبد الله ابن سعيد ابن مروان ابن, ابن عبد الملك عفوا ابن مروان عبد الله ابن سعيد ابن عبد الملك ابن مروان يبقى عمامه كلهم خلفاء جده عبد الملك ابن مروان أمير المؤمنين وعمامه الوليد ابن عبد الملك هشام ابن عبد الملك سليمان ابن عبد الملك يزيد ابن عبد الملك فهو من بيت شريف وهو الثقة وثقه الإمام الامام يحيى ابن معين وكذلك والثقة والدارقطني وابن حبان وقال أبو زرعة الرازي صدوق لا بأس به يبدأ النهاية أنه, أنه ثقة والحفاظ كما قلت لكم كان كل واحد يعبر عن الراوي بتعبير ما عشان بس ما يجيش واحد يقول لي أن أبو زرعة قال صدوق لا بأس به يبقى نزله من مرتبة الثقة لا هذا يدل على أنه ثقة أيضا بدلالة توثيق العلماء الآخرين ولا نعلم فيه جرحة إلا ما نقل عن يحيى ابن معين أيضا أنه ضعفه ولربما كان هذا التضعيف يختص بحديث بعينه وإلا فقد تعارض قول يحيى ابن معين مرة وثقه ومرة ضعفه والنقل في التوثيق بتوثيقه أوثق من النقل بتضعيفه قال أخبرنا يونس يونس هذا هو ابن يزيد الأيلي وهو من المتثبتين في الزهري وهو إمام ثقة معدود من الطبقة الثانية من أصحاب ابن شهاب من أصحاب ابن شهاب الزهري وهو يعني يجري في طبقة شعيب بن أبي حمزة تعرفين أنا قبل كده قلت لكم طبقات الرواع لابن شهاب أنا عارف ان قد يكون فيه ناس بيسمعوا الكلام مني لأول مرة وفي ناس سمعوا ونسيوا الكلام بس أنا لا أستطيع في كل مرة ان أنا أجيب الماضي وأعد اكرر فيه وإلا يبقى مش هننتهي من الكتاب فأرجو إن ال العز يعني يحفظ يكتب وراي أو يسجل الحلقة ثم يفرغها مرة أخرى أو يرجع إلى كتب الرجال إذا كان من طلبه الحديث أو له اهتمام بالحديث عن ابن شهاب ابن شهاب هو الإمام محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله الزهري المشهور بلقب الزهري لأنه في النهاية من بني زهرة واشتهر بهذه النسبة الزهري الإمام محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري لو أنا حبيت أتكلم وأطنب في يعني الكلام فيه ربما ناخد حلقه أو حلقتين وثلاثة لان ابن شهاب الزهري من الأئمة الكبار الذين عقدت عليهم الخناصر وروى مسلم في صحيحه أنه تفرد بتسعين سنه لم يشرك فيها أحد وقبلتها الأمة وهذا كافي في جلاله الزهري لنتعرف تعرف تفرد الرواء سعاتي او يعني العلماء تفرد الثقات الكبار لزيدون ممكن العلماء يحكمون عليها بالشذوذ الزهري التسعين سنة التي انفرد بها ولم يشارك فيها أحد حكم الإمام مسلم في صحيحه أنه روا... أنها رويت عن الزهري بأسانيد جياد وهذا يعني يدل على جلالة الزهري أنه لم ترد مفاريده والزهري هو أول من دون علم أول من كتب الحديث تعرف العرب أمة أمية لا تحسب ولا تقرأ ولا تكتب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أمة أمية فكانوا يعتمدون على الحفظ وحفظهم عجب من العجب الجماعة اللي هم بتوع النهارده دول اللي بلعوا كلام المستشرقين ما يصدقش ان لما قلوا الإمام أحمد كان يحفظ ألف ألف ألف ألف يعني مليون حديث بإسناده ما يدخلوش إسناد في مات ولا يغير يعني كان يحفظها كقل هو الله أحد البخاري كان حافظ تلتمائة ألف ستميت مسلم ست ألف شعبة ثلاثين ألف متعارف كل لإني كانوا ينزلوا كذا لنحت المام أحمد الكامدة كالمحض بالقول في المولفة وتستغرب وأبو حاتم الرازي وبزرع الرازي والكلام ده كان ينضي في الـ في الـ في الأحاديث كما ي يقرأ الواحد يقول والله واحد فيجي سيء الحفظ من أبناء هذا الزمان اللي م... اللي لو سالته في ال... في, في الظهر انت فطرت ايه يقعد يهرش دماغه يقول فطرت ايه فطرت ايه وما يعرفش يجيب الافطار هذا السيء الحفظ ده هو يوم يستغرب جدا ان الائمه يحفظوا هذا يقول لك ده من اساطير الاولين ده خرافات لكنه ما عرف العرب وما عرف حافظه العرب وأن الله عز وجل اختصهم بهذا دون سائر الامم فكان الحديث إنما يحفظ في الصدور ما كانش بيدون لحد ما دخل بقى العجم في الإسلام والكلام ده وبدأت قصة الرواية بالمعنى فخشي العلماء من هذا فعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأسأل الله أن يرفع درجاته درجات ده أمر بقى بكتابة الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي سعيد وغيري لا تكتب عني سوى القرآن ومن كتب شيئا غير القرآن فليمحوه آه الكلام ده كان زمان ليه؟ لأن كان الكتبه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا قلة ولو كان أي أحد كتب بجانب الآية كلاما حتى لو كان تفسيرا قد يظن أنه من جملة القرآن فممكن يروي هذا على أساس أنه قران فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كتابة شيء سوى القرآن عشان ما يختلطش بحاجة لأن كان في بعض الصحابة قد يدرجون كلاما في سياق الآيات هم عارفين من باب التفسير فقد يأتي من يأتي بعد ذلك يظن ان هذا من جملة ما أنزل الله سبحانه وتعالى كما حدث لعائشة رضي الله عنها أمرت رجلا أن يكتب لها المصحف وقالت له إذا اتيت إلى هذه الآية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين قالت اذا إذا جيت لحد الايه دي أقف وأعلمني فلما الكاتب وصل إلى هذه الآية اعلمها فملأتوا بقى اكتب حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وأمت مزودة صلاة العص وقوموا لله قانتين الكاتب لم يكتب كلمة صلاه العصر التي هي من تفسير عائشه رضي الله على حشية المصحف إن كتبها في صلب الايه في صلب الكلام ليه لان الاحاديث عائشه الله حديث كثير من الصحابه ان صلاه الظهر صلاة العصر لا الفجر ولا الظهر وهذا هو القول الراجح الذي ذهب اليه سائر أهل العلم فكان بعض الصحابه يدرجون كلاما فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يكتب إيه؟ إلا القرآن بس لكن في عهد عمر بن عبد العزيز خلاص الدنيا خلاص القرآن يتحفظ في الصدور وبقى معروف إن ده قرآن ولا يلتبس بغيره فأمر عمر بن عبد العزيز وجماعة من أهل المدينة إن هم يبتدوا يجمعوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويكتبوها وإلى هذا أشر السيوطي في ألفيته هو بيتكلم عن هذا الموضوع فقال أول جامع الحديث والآثر ابن شهاب آمرا له عمر ابن شهاب اللي الزهري اللي نحن عنه آمرا له عمر اللي هو عبد العزيز أي أن عمر بن عبد العزيز أمر ابن شهاب أن يكتب حديث النبي صلى الله عليه وسلم في كتب ومن هنا سنة بقى إيه؟ هذه السنة المباركة وبدأ كل عالم العلماء يحتدي هذا الحذ ويألف ما تيسر له وبدون تبويب يعني كان مثلا مجموعة من الاحاديث بتاعته يمليها كده على الطلبة بدون ترتيب ما يقولش مثلا كتاب الطهارة، كتاب الزكاة، كتاب الصلاة، كتاب الحج، كتاب الكذا وتحت كل كتاب يجيب الأحاديث المختصة بهذا الكتاب لا، كيفما اتفق؟ يسيب نفسه كده يقول حدثنا عن فلان عن فلان عن فلان بلا ترتيب فيدخل أحاديث بعض أحاديث الأحكام على أحاديث الزهد على أحاديث العقائد ها ويسيطه برضو أشار إلى هذا الكلام في الألفية أول ج ابن شهاب امر الله عمر وأول الجامع للأبواب جماعة في العصر اقتراب كبني جريج وهو شي من مالك ومعمر ووالدي المبارك يعني يقول لك أول من جمع الأبواب يقول لك باب في الزهد باب في الفرائض باب في الطلاق بدوي يعني يبوبوا بقى الأحاديث وإن كانت برضو بيدخلوا في هذه التبويبات ما ليس منها كيفما اتفق برضو بس تلاقي غالب أحاديث الباب في الطلاق اذا قال باب في الطلاق أو باب في القسامة أو باب في الحج مثلا وأول الجميع للأبواب يعمل كتاب بس يقول بابه كذا بابه كذا ويجيب شؤية أحاديث تحتيه جماعة في العصر ذو اقترابي مش عارفين من اللي بدأ الأول بس ايه سملنا بعض العلماء الذين بداوا التصنيف على هذا التبويب كابني جريج عبد الملك بن عبد العزيز الجريج المكي كابني جريج وهو شيمن وهو شيمن بن يشير الواسطي في واسط من الشيخ احمد كابني جريج وهو شيمن مالكي اللي علمناه مالك لما صنف في ومعمر معمر ابن راشد طبعا معمر دا أنا مغلبكم به كل شيء أقول معمر ويسوفيان ومالك وعيون أصحاب الزهري معمر بن راشد أبو عروة البصري الذي كان يسكن اليمن له كتاب اسمه الجامع يسمى بجامع معمر وده مطبوع في آخر مصنف عبد الرزاق ابن همام الصنعاني اللي مطبوع اسمه جامع معمر ومعمر ويا ولدي المباركي الو ابن المبارك الامام المبارك عبد الله طبعا الإمام المبارك عبد الله لو كتاب الجهاد صنفه ولو كتاب الزهد ومن امتع الكتب كتاب الزهد لعبد الله المبارك انا بنصح كل واحد يشتري هذا الكتاب هو بالأسانيد سيب الاسناد واقرا الكلام هتلاقي بركه في هذا الكتاب يعني ما بعدها بركه هم دول اللي ابتدوا ابتدوا ايه يجمعوا الاحاديث بلا ايه بلا ترتيب معين وما كانوش بيدور على الصحيح والضعيف والكلام ده كان ايه كله مخلوط على بعض صحيح على ضعيف على منقطع على مرسل على معضل اي حاجة زي ما تيجي. لحد بقى ما جال علماء بعد كده وصنفوا بقى الصحيح وصنفوا المسند والكلام ده في قصة طويلة اللي برضو السيط تذكرها وكده لكن ابن شاب الزهري وأول من بدأ ايه كتابة الحديث بامر عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى ورضي عنه ابن شهاب لو أنا قلت فيه ثقة إمام حافظ جبل مش هقدي إيه حقه لن أقدي حقه ولذلك أنا مش هقود أن الكلام العلماء فيه لأنه ما فيش حد تتكلم فيه خالص إلا بقى الروافض اللي هم ما بيكرهوا بين أمية كلهم على بعضهم كده أو المستشقين زي سهر سيهر والجماعة الحاقدين الناقمين اللي يقول كان كان يخترع الأحاديث ويكذب على النبي صلى الله عليه وسلم لأجل بني أمي وطبعا يعني هذه كما يقول القائل ضرطة عير في فلاه يعني عجى ملاش أي قيمة ولم يتهم أحد من العلماء قط ابن شاب الزهري بشيء من هذا ولا بقريب من هذا وحاشاه لكن أنا أحاول أن أنا أجيب بعض حكايات عن ابن شاب الزهري أو بعض كلمات عن ابن شاب الزهري ووريك شخصية هذا الإمام عشان تعرف من هو هذا الإمام الأمة دي أمة عظيمة ولما نقص على الشباب الواعد طريق المفروض هو الطريعة للتمكين بإذن الله تعالى يوم يعرف أنه ينتسب إلى أمة المجيدة فيهم يرتفع يعني قدره وترتفع قامته أيضا ابن شاب الزهري مرة من المرات قرر أن لا يحدث وساعات كان المحدثون يفعلون هذه كنوع من العقوبة للتلامزة يعني الأعمش مثلا لو, لو واحد بيبري قلم في الحلقة بتاعته وحس بيه يقطع التحديث تسمع رنة الإبر أو كما نقول تسمع دبت النملة في حلقة الشيخ عبد الرحمن بن مهدي كان كده برضه اي حاجه تنافي وقار العلم عند الشيخ كان ممكن اقطع التحديث على طول فكانوا الطلبه يعني يعملوا ألف حساب للمساله دي تقطع التحديث عن طالب الحديد ده انت كده بتموته ممكن يكون جاي من بلد بعيده جدا عشان يسمع ايه يسمع هذا زي ما واحد قال للاعمش وقال له قد اتيتك من بلد كذا وكذا وريدك أن تحدثني قال لا أحدثك إلا بعد سنة لأنه قال له إيه انا أنا تاجر وجاي أخذ بضاعم البلد وعايز اروح فاديني كده حسين ثلاثة كده إيه أخذت معاي وانا ماشي اخذت معايا وانا ماشي هي وكالة ولا هي بضاعه فأحس من الرجل إن هو يعني كأنه مش طالب علم لا يوقر الحديث يقول لك الديني كده كلمتين ثلاثة من عندك كلام زي كده فلما أحس الأعمش أنه هو مش طالب علم و... وما تقدبش قال والله لا أحدثك إلا بعد سنة هو كان واخد تجاره مروح وكان بلده عيدة فأقام في البلد هذا الطالب العلم التاجر ده. أقام في البلد بس كتب التاريخ كتب التاريخ اللي هو يسأل في الأعمش وبعد عام كامل رجع للأعمش قال له انت قلت لي بعد سنة سأحدثه وأنا أعدت سنة كاملة هوت والنهار يوم كذا كذا كذا وانت قلت لي في سنة كذا فحدثه الأعمى شو بحديث ممكن يكون زي ما قلت لك العالم قد يرى أنه من باب الأدب ان يشتد على الطالب وعالم آخر يرى أن من باب الرفق بالطالب والكلام ده كل شيء قلوه طريقة زي ما احنا بنقول فقرر الزهري أن يقطع التحديث جاء الحسن بن عمار أظن وسأله أن يحدث فقال لا أحدث أو كان الحسن بن عمار عارف انه لا يحدث فذهب إليه يساله التحديث فأنتنع قال له إما أن تحدثني أو أحدثك فالزهر قال له إيه حدثني مش عايز يقول فقال حدثني الحكم الحكم ده اللي هو ابن عتيبة أحد مشايخ شعبة والجماعة دول حدثني الحكم عن علي بن الجزار قال سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول ما أخذ الله عز وجل الميثاق على أهل الجهل أن يتعلموا إلا وأخذ الميثاق على أهل العلم أن يعلموا يبقى في إيه وأعف حيص بيس كأنه يقول له أنا جاهل وقد أخذ الله علي الميثاق أن أتعلم قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فهذا أمر من الله جل جلاله للجهلاء ان يسالوا اهل العلم طيب اذا العالم كتم الكلام وكتم المعلومه من الذي يعلم الجاهل ها ربنا عز وجل قال وقد اخذ الله مي... ولقد ميثاق الذين اوتوا الكتاب لا تبيننه ولا تكتمون ما هو ميثاقه كمان والنبي عليه الصلاه والسلام قال من كتم علما الجمه الله بلجام من نار يوم القيام حديث أبي هريرة وحديث عبد الله من العمر بن العاص وحديث عبد الله من العمر بن العام بن أمثل الأحاديث لكلها في هذا الباب حديث أبي هريرة له طرق كثيرة متكلمون فيه وكذلك رواب بن عباس وغيره بس حديث عبد الله بن عمر بن العاص يعتبره أمثل هذه الأحاديث كلها من إيه؟ سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيام فحدثه الزهري بأربعين حديثا مع أنه كان ممتنع من إليه ممتنع من التحديث وده اللي أنا عايز بقى أنبه عليه بقى في الحقيصة دي أن الطالب لابد أن يكون فطنا ذكيا يعرف إزاي يدخل للشيخ ويعرف مفاتيح الشيخ قبل ما يروح له في بعض الطلبه بيجيني مثلا أنا يعني بارفق بالطالب ويبطبطب عليه و... ما لا اعنفه ابدا ولا استقبله بما يكره الكلام ده حتى لو كان الطالب رزل والكلام ده ما بعرفش اترازل معاه انما ممكن يعني إيه احاول اتلطف معاه بقدر المستطاع وممكن ابقى متضايق من جواي بس ما ببينش ليه بقول اه طالب علمي في زمن غربه ولا حد بيطلب علمه ولا بتاع اتنفره حيطلع يقول لك مش عارف ايه يجي مثلا لي من أحد المشاكل والشيخ ده يعني أخي في الله وحبيبي وصديقي ورفيقي في الطلب والدرب والكلام يقولك روحت له وشخط فيه ورماني بره وبرقلي وما كلمنيش والكلام ده فأنا باجي أفهمه علشان أدفع عن الشيخ هذه المقالة اللي ممكن يسوء ظن الطالب بيء اللي الشيخ عمله معاه فأنا مش عايز مش عايز يخسر الشيخ لأنه إذا خسر الشيخ هو اللي خسران الشيخ هيخسره إذا كان الطلب دا مشي مع السلامه في الوف غير محتاجين علم الشيخ كما قال ابو عبد الله الصيمري وكان رجل حنفيا وكان يسمع سنن الدرقطني على الدرقطني يعني الدرقطني يقرا سنن والصيمري الحنفي اصل فيه في الصيمري الشافعي والصيمري الحنفي أنا اصول الحنفي قال كنت اسمع السنن من الدرقطني والدرقطني كان يضعف أبا حنيفه رحمه الله في الحديث يقول ابو حنيفه ضعيف الحديث فسئل الدارقطني عن ابي حنيفه فضعفه فالصيمري حنفي فقام غضب بقى ايه ازاي ضعف ابو حنيفه وقام ايه قاطع الايه المجلس بتاع التحديث ولم يسمع مات الدارقطني فندم الصيمري اشد الندم انه لهذه الغضه ترك سماع السنم الدارق فقال أي شيء ض ضر الدارق قطني أنني لم أسمع سننه هو اللي ضر دارق عنده أروف مؤلفة بيتهافتوا عليه عايزين يسمعوا إيه يعني لما ينقص واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة الطالب هو اللي بيخسر فأنا بع أوم أقول للطالب حاجات زي كده أقول لهني في بعض الشيوخ يقابله طلبة عندهم يعني جلافه عندهم سوء تعبير او رزل كده ففي واحد بيحتمل رزل وواحد بيحتملش فالشيخ يرى من كثر الرزله اللي بيقوله ان هو يتعامل بالشده علشان خاطر يوقف الطالب هو طريقته كده كل شيخ له طريقه وكان في ائمه برضه بيستعملوا الشده مع الطلبه يعني ابن خزيمه مثلا امام الائمه والاستاذ الذي يلقب بلقب الاستاذ الأستاذ دي كانت لا تعطى إلا لقلة من العلماء زي ابن خزيمة مثلا وهو الذي كان يحصل ثمانية عشر علما اللي حصل عشر علم دول يقال عليه الأستاذ ها؟ لكن كلمه الأستاذ دي نزلت بقى ومعادش حد فاهم معناه وبتتقلق أي حد دلوقتي ابن حبان معروف وابن خزيمة شيخ ابن حبان فابن حبان على طول بيكتب بيكتب إيه ودايما دايما يسأل ويتقل في السؤال وابن خزيمه خلاص دماغه وجعته فابن حبان عمال ايه يكتب وراه ويساله ويكتب يساله ويكتب فابن خزيمه زهق منه فابن حبان بيساله فما شي جوا قال له تنحى عني يا بارد فابن حبان على طول ايه أم كاتب الايه العباره تنحى عني يا بارد فزميل ابن حبان شافوه قال له طب انت ايه الفايده انك تكتبها يعني؟ قال لا أدع كلمات للشيخ إلا كتبتها حتى إن برهنا قال لا أدع كلمات للشيخ إلا كتبتها ويوم ابن حبان يحتمل بجر الشيخ عليه ولا يضحي بعلم الشيخ فهنا الطالب الذكي قبل ما يروح لأي شيخ من الشيوخ يسأل تلامذة الشيخ الشيخ ده صفاته إيه هل هو حليم هل هو يعني لو أنا رحت التقيل عليه يقبل مني هل هو سريع الغضب هل الفاظه رقيقة هل الفاظه غير رقيقة ما فيش حد فيما أتصور من الطلبة إلا ما شاء الله ممكن يكون بيعمل قصة قبل ما يروح لاي شيخ من شيوخ لا لازم تسأل عشان تعرف مفاتيح الشيخ وتدخله بقى تدخله من هنا وهذا ما يسمى بفقه النفس فقه النفس ده يولد المرء به ويتعلم ويلتمس بس لو الواحد مخلوق حكيم وعاقل العلم يزكيه ما عندكش فقه النفس دي ممكن تتعلمها ولا تزال تتعانى هذا العلم حتى تتعلمه زي تعلم الفراسة ممكن الانسان ما يكونش متفرس لكن من كتر ما بيقرأ في كتب الفراسة ممكن يبقى متفرس قد يبلغ الطالع شاء والضليع ويعد في جملة المتعاقلين المتعاقل الرقيع زمال الشوكاني في مقدمة كتابه نيل الأوطار يعني ممكن يكون عنده الحاجة دي وممكن بالاكتساب والخبره والدربة والممارسة ممكن يجيبها فإذا أتيت هذا تعرف إزاي تتعامل مع الطلبة وكيف تبعد هذا عنك وهذا عنك ده دخل لمين للزهري من قول لا يستطيع أن يرد قال له كلام عليه ابن أبي طالب ما أخذ الله عز وجل المثاق على أهل الجهل أن يتعلم إلا أخذ المثاق على أهل العلم أن يعلم فأنا رأي الجاهل أو جاي أستفتيك وعايز منك أحاديث وإنت عالم وقد أخذ الله عليك المثاق أن تعلم كيف تكتم الذي عندك لم يستطع الزهري أن يبقى عند هذا الموقف أنه لا يحدث أبدا وحدثه بأربعينة حديثا يحضرني أشياء من هذا القبيل، منها الفضل من دوكي، أبو نعيم الإمام الكبير العلم المشايخ البخاري ومشايخ احمد برض وهو من كبار مشايخ البخاري مع الثقة والجلالة والإمامة وكل ما شئت في الفضل من دوكي، فاطلبوا يعني أضجروه يوماً. فيخبطه على الباب ما بيفتحش فواحد ظريف لطيف كده عارف بقى ان الفضل من كان يعني يميل الى الدعابة والكلام ده فأم طرق الباب فالفضل قال له من قال رجل من بني آدم مرضاش يقول له لا علان ولا محدث ولا فلانة الكلام رجل من بني آدم فالفضل من دكين لك صاحب دعابة <تصفيق> فأم فتح الباب واخده بالحضن وقال ما ظننت ان أحدا من هذا الجنس بقي هاه كانه منقرضه على اساس ان إيه كل اللي بيجوا علشان كانه مش بنقدمين يعني ممكن يضدير ومحدث ويزعلوه ويلقاحوا جتاتهم عليه ويختاروا الكلام ده فهو عايز يفك الازمه اللي هو عملها دي وانه لا يحدث وعايز اي سبيل يطلع منه فعم عمل القصه دي قال ما ظننت ان أحدا من هذا الجنس بقي وكذلك لو, لو لما نقلب بقى القصة القصة الشهيرة التي تروى عن شعبة بن الحجاج وراها يعني غير واحد من العلماء بالإسناد في قصة توبة القعنبي القعنبي عبد الله بن مسلمة القعنبي من شيوخ البخاري ومسلم ومن أوثق خلق الله ومن أتقاهم حتى أبو حاتم الرازي يعني يقول وابو حاتم الرزيح نقولنا قلنا كده في طبقات النقاد انه هو جراح جراح يعني يعني ما لا يكاد يعني يمر احد من تحته لما يديله شرطه كده يسيح دمه يعني من الرواة يعني ما, ما يعدش منه الا واحد كده يعني مية مية فقال في القعنبي ده ما رأيت احدا يحدث لله الا القعنبي وقال كان يعني يخرج إلينا في اليوم الصائف شديد الحر يلبس إزارا واحدا وكانت دوم أطعا كان زاهدا عبدا القعنابي ده كان, كان يشرب النبيذ القعنابي كان في البصرة ويشرب النبيذ على يعني عادة أهل البصرة والكوفة والجماعة دول ومعاه شوية أحداث شوية عيال كده من اللي هم ايه يعني اللي احنا بنقول عليهم بتعبيرنا انها شوية شوارعية يعني احداث بقى فكانوا يشربوا مع بعض وييجوا وبتاعوا الكلام ده المهم في يوم من الايام القعنبي جالس على المصطبة على قارعه الطريق مستني الجماعه الشله بتاعته دي وهو ماشي قام لقى واحد حما يركب حمارا وحواليه بقى ايه خلق لا يحصول اللي ماسك لجام الحمار واللي ماسك ودن الحمار واللي ماسك ذيل الحمار وماسك بردعه الحمار والكلام ده ده مين ده اللي قدر يوصل للحمار اللي راكب عليه هذا الايه الشخص وكل واحد ماسك ايه ورقه وعمال ايه يسال ودفاتر ويكتبوا ويكتب وهم ماشيين وحاجه زي كده فلفت نظروا الايه المنظر ده فزي ما بقول لك انا بقول لك انهم زي شوارعية كده فدايما تلاقي الشوارع ده ما عندوش مروءة وجريء وقليل الأدب ولا يستحي صفاد دي كلها فيه بيجح يعني فعلى طول أم آي من القعنابي ده من على المصطبة اللي قاعد عليه هو اخترق الناس دول كلهم ووصل لليجام الحمار وأم مسك الحمار موقفه وسأل الجماعة اللي انتم ملفوفين حولي ده يطلع مين اللي ركب الحمار ده طبعا واحد في البصرة لا يعرف شعبة ده ده ده فضيح ده شعبة ده يعني كان أشهر من أمير المؤمنين في البصر شعبة بن الحجاد فواحد في البصرة ما يعرفش شعبة فطبعا يعني اللي حاوليه استنكره العملية دي وبصوله بازدراء كده واحتقار و... مين اللي ركب الحمار ده قالوا له شعبة يعني ايه شعبة فقالوا له محدث قال يعني ايه برضو مش تغل ايه بيبيع ايه ده قال له محدث قال يعني محدث تخيل بقى واحد تجيبه من اول السطر احنا عمالين ملفوفين حواليه وعمالي ضايع الوقت واحنا جايين من بلاد بعيدة وعمالي نكتب وراء شعبة وراكب الحمار ولا بتاعه ده جاي يضيع لنا الوقت يعني ايه محدث قالوا بقول احاديث يعني حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فالتفتها إلى شعبة وقال حدثني بحديث فقال شعبة حدثني منصور عن ربعي ابن حراش عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما ماشيت يعني اديه وعدل عدل في وشه عايز يقول له انت قليل الادب ما عندكش حياء فعشان كده بتعمل كلام ما يعملوش اهل النبل ابدا والمروءه يبقى شعبه ما قالوش اي حديث اختار له حديثا معينا يقرعه به يقرعه به لان التصرف اللي عمله ده ما ينفعش يعمله ابدا انسان ذو مروءه ابدا انه مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت سبحان الله انت عارف الإنسان يعني ساعات يبقى منهمك في المعاصي والكأن دهوت وربنا عز وجل يمن عليه وينفتح قلبه للحظة كده تدخل كلمة حلوة كويسة من كلمات الهداية وقلبه يتقفل بس يتقفل على الكلمة دي تتغير حياته كلها بالكلمه دي فكأن هذا هو الذي جرى للقعنبي كان قلبه مفتوحا لمقتضى هذا الحديث وتأفل قلبه على الكلمه دي وشعر بحياء واستخزاء وأمرائح لأمه على طول في البيت كان عنده جرار بقى من النبيذ بلاليس كده من النبيذ عشان بيشربوا بقى فأراق الجرار كله وكسرها وقال إذا جاءني فلان فلان قولي له مش هنا وخرج ألن عايز أتعلم دلوني على واحد ألزمه وأخذ منه العلم والديانة ألول عليك بمالك في المدينة خرج القعنبي فلزم مالكا رحمة الله عليه حتى اختص به وصار من أوثق الرواة في مالك ولو موطأ موطأ مالك برويه القعنبي ومسلم يروي كثيرا حديث مالك يروي كثيرا من طريق القعنبي بعد ما القعنبي بقى عبد الله بن مسلم عب بقى من علم مالك والكلام دهوت رجع بقى الى البصره عشان يلحق مين عشان يلحق شعبه ياخد برضه عليه احاديث والكلام ده فلما رجع الى البصره فإذا شعبته قد مات ما الحقش شعبة فقال العلماء <تصفيق> لم يروي القعنبي عن شعبة إلا هذا الحديث الواحد هذا الحديث الواحد اللي هو الدهول وهيه وهو بسك الجام الحمار ما الحقش بشعبة ولا يأخذ الأحاديث بتاعة شعبة فنزل درجه لو حاب يروي أي حديث عن شعبة لازم يروي بواسطة عن إيه؟ عن شعبة فشوف الإمام شوف شعبة بن حجاج إزاي انتقى هذا الحديث من جملة أحاديثه لأنه يصلح هذا الرجل يبقى حتى وانت بتتكلم في وانت بتقول خط الجمعه بتقول درس بتقول هذا الكلام يبقى تخيل اعرف الجمهور اللي قدامك ايه اللي همه ما تروحش في مثلا بلاد أرياف كلهم ما يعرفوش إلا الزراعة والكلام ده وبصمجية كلهم ما بي... لا يقرؤون ولا يكتبون وتقعد تحدثهم عن المؤامرات القصة, القصة النووية الإيرانية والأمريكية وليش عارفين والكلام ده إيش دخلهم في الحدوثة دي؟ ما يفهموش القصة دي؟ الكلام ده تقوله في المدينة المدينة بقى بصلي وراك بقى ناس مثقفون وأسد الجامعة ودكاترة ومهندسون وتجار وطلبة جامعة وبتاعوا الكلام ده ممكن تقول الكلام اللي هم يقدروا يفهموه لانه بيقروا جرايد وبيستمعوا برضو لاذاعات وحاجات زي كده لكن في الأرياف اتكلم عن اللي بيسرق المحصول اتكلم عن اللي خاد ميراث أخته اخواته البنات وبلعه مثلا عن اللي بيروح ينقل المصرف بتاعه وياخد حته من أرض جاره والحاجات دي اتكلم عن أمراض المجتمع نفسها يبقى أنت نزلت الكلام على واقع ممكن الناس يستفيد من هذا الواقع وهذا من الحكمة البالغه التي ينبغي أن تمتع بها العالم فأنا مقصودي من الكلام بتاع الحديث بتاع الزهر هذا التلميذ عرف كيف يدخل للشيخ فدخل له بهذا, بهذا الأثر كأنه قال لا يسعك أن تكتم العلم عني فأنا جاهل وقد أخذ الله الميثاق عليك لا لتبيننه للناس ولا تكتمونه يبقى أنا بنصح بقى طلبة العلم لما يكون رايح يحضر أو عايز يتعلم على شيخ من الشيوخ يعرف ترجمة الشيخ من خواص الشيخ أو من أهل البلد وما يسألش واحد جايز يكون واحد ده بيحب الشيخ جدا فيضفي عليه من صفات الكمال ما ليس فيه أو يكون بيكرهه فيوم يبغضه فيثلبه مثلا لا أنت اسأل خمسة ستة سبعة ثمانية كده عشرة حدا تبلغ مبلغ التواتر إذا لقيت أغلب الناس يقول لك الصفة كذا كذا كذا كذا شو بقى أنا مدخل ممكن تدخل عشان تدخل قلب الشيخ على طول أنا لا أنسى أبدا وبالحكاة أنا هختم لأن وقت البرنامج انتهى شاب دخل قلبي من مرة واحدة وبكلمة واحدة كنت بتكلم قبل مطلع في الفضائيات وأنا بحفز طلبة العلم بتكلم عن التخصص والدفاع المصادر الأصلية اللي هو حرس الحدود يعني كلمة لنا إيه يعني بدايما أقولها وعائلية برنامج في قناة الحكم اسمه حرس الحدود كنت أنا استخدمت لفظة وردت في حديثي بمسعود وكنت بقول أنا عايز أريد شرطة للموت مش للأتل والكلام ده كنت أقصد شرطة للموت يعني الولاد الخلاص الكوماندوس اللي احنا بيعني كوماندوز حرس الحدود ابن مسعود عبر في يعني الحديد بتاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أيوة عن النبي عليه وسلم ذكر فيه ثم ينتدب المسلمون شرطات للموت لا ترجع الا غالبا في حرب المسلمين مع الروم يعني وارجو لا كنا واهما وانا رفعت الحديث النبي صلى الله عليه وسلم من قول لكن على اي حال هو يعني وردت اللفظات ده فيه المهم اتكلمت عن الكامنه وكانت الاشرطه يعني فواقع الشريط ده بتاع حرس الحدود وشرطه الموت في يد شاب من اسيوط المهم نزلت اصلي الفجر في يوم فلقيت واحد نايم كنا في شهر كنا في زي العند بالضبط الدنيا برد جدا ولقيت ده ايه نايم على السلم بتاع البيت وانا خارج اصلي الفجر فلما ايقظته هب واقفا بطريقه كانه اتفزع يعني قلت له يا ابني انت مين قال لي انا من شرطه الموت قلت له على الصبح انا مش مش عارف الموضوع شرطه الموت يا ابني معاك طبانجا ولا معاك ايه ايه بشت شرطه الموت دي وانا مش واخد بالي يعني ايه انا عارف البتاع مش واخد بالي مش قادر اربطها ببعضها يعني قال لي انا من شرطه الموت قلت له يعني ايه يعني انت جاي منين الاول انت بلدك ايه قال لي اسيوط قلت له كمان يعني يعني ايه اسيوط بقى يعني ما صعيدة وعلى طول يعني أخدينها جد يعني فلي أنا خلاص فهمت يعني أول ما قال من أسيوت بس أكبرت جدا أن يأتي من أسيوت بلد بتبعد عن كفر الشيخ حوالي دخل على 700 كيلو مثلا ويأتي المسافة دي كلها ويه ممكن يكون جاء الساعة واحدة بالليل اتنين بالليل قاعد في الطل وعايز يطلب العلم بعد ما سمع الشريط والكلام ده عشان يدافع عن مصادرنا الأصلية الناس بتنجيموا على البخاري وعلى القرآن والكلام ده وبتاعك. فأخذت معي المسجد وسمعت منه وعجبتني همته العاليه وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيه أنا الحقيقة إن نسيت اسمه بكل أسر مع تقدم الزمن لأن ذلك كان باركي ست سنين أو سبعة ولا أدري هل هو بيأتي بيحضر ولا ما يحضرش ما أعرفش لكن هو ممكن يكون يعني إذا كان سمعني دلوقتي الأكيد هو يعرف الواقع ده مثلا ده لو هنفترض ان واحد جاء ولا زمني بس بعد قال الحكاية دي كمان هذا حاجة, حاجة فعلا انا والله احتقرت همتي واحتقرت نفسي انا قلت واحد جاي عشان كلمة سمعها واحنا بنقرأ مثلا مثلها واكثر منها والكلام ده وما عندناش الهمة اللي هي ممكن تكون عند مثلا شاب زي كده فدعوت الله عز وجل له وتمنيت ان الامه كلها تبقى على مثل هذه الهمة العالية فيعني الحاصل عشان اختم بس الكلام حتى لا يطول الحاصل ان اي طالب علم لابد يعرف ترجمه الشيخ اخلاق الشيخ يعرف كل شيء عن الشيخ قبل ما يروح اذا كان محتاج لعلم الشيخ قوي والشيخ بيشتد يبقى لازم يتخن وشه ويتحمل بقى الشيخ يديله كلمه يمين كلمه شمال يبقى جتته منحس بقى جتته نحاس يبقى عشان عايز يستفيد لكن هو بقى النسيم بيجرحه ها تبع المذب الفافييشن والكلام ده لا ما ينفعش اللي زي ده ما ينفعش يروح يشوف لشيخ بقى ايه بتبطط عشان خاطر ده أقول له كذا أو كذا يبقى دي إحدى الفوائد اللي احنا ممكن نستفيدها من هذه الواقعه في ترجمة الزهري رحمه الله الزهري إمام كبير وأنا لما بتكلم عن إمام دول بتكلم بقلبي عن علماء الحديث وعلى وجه الخصوص وعن علماء الأمة عموما يعني اتكلم بقلبي بالذات لما كنت انا عايش مع العالم من اول ما فتحت عيني وعرفت حاجه اسمها من الحديث وانا عايش مع الزهري وعايش مع سفيان وأحمد وأبو حاتم وهؤلاء العلماء الكبار فيعني ان شاء الله في المره القادمه سنقف لن نقف طويلا ان شاء الله ناخذ موقف موقفين من حياه الزهري لين سعيد المسيب ايضا امام كبير ومن رايحان التابعين برضو هنقف عنده وقفه بسيطه كده وندخل على الحديث نتكلم فيه بما تيسر انا شرحته قبل هذا شرحا مستفيضا أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين